هُمْ شَقٌّ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ مُسْلِمِينَ أَلَا إِنَّكُمْ تَنُون أَجْرًا مَرَّتَيْنِ بِالْخَبَرِ وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَيَرَوْنَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ فَيَقُولُونَ هَٰذَا رَشَقْنَاهُمْ إِنْ فِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا لَغْوًا وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَأْمَنُ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي جَاهِلِي انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين وقال ان ان نتبع الهدا ما كن تخطط من ارضنا اولا نمكن لهم شرنا امنا كل شيء يرجع اليه ثمرات كل شيء رزقا من عندنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه دثرت معيشتها فَكُن كَمَا سَاكَنَهُمْ لَمْ تُسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا منكين قران